أظلم مثاقي إلى الجبال ومكاي إلى البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سؤال من أحبك ورغب فيما عندك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت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 ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا اله النار مصيرنا ولا اله النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يغفر فيك يا ارحم الله مجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير اي ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة ونسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء سميع الدعاء اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت اللهم رضنا بقضائك الله في اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا بنوبنا وأذهب صخيمة قلوبنا اللهم وقنا مضلات الفتن اللهم قنا مضلات اللهم إنا نسألك شفاء قلوبنا وصلاحها وجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى يَسَرْتَهُ لِلْيُسْرَى اللهم انا نعوذ بك من خزي يوم المحشر ومن شر ما بقي من الدهر ومن شر ما بقي من الدهر اللهم يا حي يا قيوم نعوذ بك نعوذك نعوذ بك من عذال الد ذوال النعمى ونعوذ بك من فجاءة النقما وارزقنا قلبا يخشاك وارزقنا قلبا يخشاك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 يا حي يا قيوم نسألك بجمالك وجلالك وكمالك وبأسمائك الحسنى كلها وبقدرتك التي استطعت بها على كل شيء نسألك في هذه الليلة التي هي من أولى الليالي المرجو حرم هذه الجموع على النار اللهم حرمهم على النار يا مولانا يا إلهنا اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا وأهلينا وزوجاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات إلى پی اباد کان سب چلو اللہ في هذه الليلة المباركة أن ترفع عنا البلاء والشقاء والعناء يا بين يديك رجالا ونساء إلا وهم يحسنون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنك لا تخيب من سألك ولا ترد من دعاك إلهنا لا تكشف عنا سترا لا تكشف عنا سترا لا تكشف عنا اللهم وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين اللهم اكفنا كيد الحاسدين واحفظنا من جميع جهاتنا من جميع جهاتنا الهنا يا من العطاء احب اليك يا العطاء احب اليك اللهم اعطينا اللهم اعطينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا ولا تحرمنا برحمتك يا ارحم الراحمين الى هنا الى يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبتنا على الصراط وثبتنا على الصراط وحرم على النار أي سامنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ومن مات من حكام الإمارات وارحم اللهم وارحم خليفك <صفيق> الذل <سؤال> عليه شفاءك وعافياتك اللهم وفق يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد خير من صلى وصام وسجد وقام وطاف بالبيت الحرام وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم